الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك.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 يا رب يا رب يا ربي أنت خلقتني وبرأتني يا رب أنت خلقتني وبرأتني جملت بالتوحيد نطق لساني وهديتني سبل السلام تكرما ودفعتني للحمد والشكراني وغمرتني بالفضل سيلا غامرا وأنا أقابل ذاك بالعصيان أنت الكريم وباب وجودك لم يزل للبذل تعطي سائر الأحيان فلا أنت أهل الفضل والمن الذي فلا أنت أهل الفضل والمن الذي لا يستطيع لشكره الثقالان فلك المحامد والثناء جميعه فلك المحامد والثناء جميعه والشكر من قلبي ومن لساني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ولا مقصود ولا مطلوب أعظم من رضاه وحدوا الله وجددوا إيمانكم وقولوا لا إله إلا الله أحيي بها قلبي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فقال يا أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى يا سيد العقلاء يا خير الوراء، يا من أرسلت إلى الحياة مبشرا وبعث فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يراك محمد في الورى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين أما بعد إخوة الإيمان فإن الله سبحانه قد قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأوصيكما نفسي قبلكم بالحق والصبر وأذكركم بتقوى الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله حيثما ما كنت وقال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقوى الله بكل بساطة واختصار تعني الفرار من معصية الله والاجتهاد في كل ما يحبه ويرضاه التقوى هي الفرار من معصية الله والاجتهاد في كل ما يحبه الله ويرضاه فلنتق الله ولنتب إلى الله جميعا عن تقصيرنا وعن غفلتنا وعن إهمالنا وعن انشغالنا فإن الله قد أمرنا فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يقول الله سبحانه اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم نعم اخوة الايمان نحن في زمان كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري لا يأتي زمان على أمة إلا والذي بعده شر منه وإن أكثر أحاديث الناس في هذا في هذه الأيام من مسلمين وغير مسلمين عن اقتراب عن اقتراب الساعة واقتراب يوم القيامة وقد سمعت منذ دقائق أن بعضهم قد جعل خمسة وخمسين يوما لاقتراب يوم القيامة يعني بعد خمسة وخمسين يوم بتؤمل إيام وكثير من المسلمين وللأسف يخوضون في هذا الكلام لكونه كلاما في هذه الأوقات أصبح كلاما مقدما ومحبوبا علما أعمال الناس في تقهقر وفي ترك وفي زهد في الأعمال الصالحة لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة أنت يوم القيامة قال ماذا أعددت لها عم تسأل أنت قال ما أعددت لها من كثرة عمل إلا أني أحب الله ورسوله قال المرء مع من أحب إخوة الإيمان نجد في هذا الزمان زهدا للناس في الأعمال الصالحة وتركا للعبادة إلا من رحم الله وأكبر مثال أن ننظر حولكم نحن في يوم الجمعة والمسجد نصفه خاون فالمساجد وإن شيد بنيانها وارتفع ولكن كثيراً من الناس كثيراً من الناس قد هجروا المساجد وتركوا قراءة القرآن وقصروا في صلواتهم وتركوا أكثر أمور دينهم إخوة الإيمان إن هذا الحال من من من علامات قيام الساعة لأنه من علامات قيام الساعة أن يهجر الناس المساجد ومن علامات قيام الساعة أن آخر ما يبقى من الأرض الصلاة فإذا رفعت الصلاة قامت القيامة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله الله فنحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نعجل بقيام الساعة أم بدنا نرجع لإصلاح من أنفسنا وأن نجتهد في أعمالنا الصالحة إخوة الإيمان ما وجدت موضوعا لخطبتي أفضل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعيده عليكم هذا الحديث الجامع الجامع للفضائل الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون له حافظا وأن يكون علم العمل به محافظا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يشد الهمم ويكشف عن سواعد الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا أي لا تبخص أي عمل صالح فتقوله وسن فتتركه بل عض على الأعمال الصالحة والتزم بعبادة الله هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام الطبراني في فضائل الأعمال وقال الإمام المديني هذا حديث حسن جدا فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً على أصحابه والبشر والسرور يعلو محياه الشريف فقال إني رأيت البارحة في المنام عجباً إني رأيت البارحة في المنام عجباً ورؤية الأنبياء وحي وحق كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أهوال يوم, يوم القيامة ما يشيب منه الولدان ما ترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ماذا رأيت يا سيدي يا رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحيا من الله ما هو كائن بعد الموت مباشرة بل عند الموت ما سيلقاه الإنسان من شدائد ومصاعد لا ينجيه منها إلا الأعمال الصالحة قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت البارحة عجبا أولا رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرده عنه نعم إخوة الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر لا يزيد في العمر إلا البر وقال بعض العلماء طول العمر معناها العافية وكثرة الرزق بفضل بر الوالدين الأولى الثانية رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءه وضوءه نور المؤمن الذي يعرف به أنه من أمة محمد قال سئل صل... النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك يوم المحشر يوم... يوم يحشر الله الأولين والآخرين قال من آثار الوضوء رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءه وضوءه فخلصه منهم ورأيت رجلاً من أمتي يأتي, يأتي على النبيين وهم حلق حلق كلما أتى حلقة طرد منها فجاءه اغتساله من الجنابه طهارة المؤمن التي يحرص عليها نظافته وطيب ريحه واغتساله من الجراب نجاته يوم القيامة ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين احتوشته أحاطت به قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر الله فإنه ليس أنجى من عذاب الله من ذكر الله ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر وما أدراكم ما عذاب القبر. رسول الله وهو أفضل الخلق كان لا يترك في دعائه في صلاته. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. كان لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام أن يدعو. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. روي أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا ذكر القبر أجهش بالبكاء فسئل فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فمن فإن نجى منه صاحبه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند قبر يبكي فقيل له لما تبكي يا رسول الله قال لا يمر يوم على هذا القبر إلا وينادي بلسان ذلق يا ابن آدم أنا سيتني، أنا بيت الوحدة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الضيق وأنا بيت الدود ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار اللهم إن نعوذ بك من عذاب القبر رأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فخلصته من عذاب القبر أين صلاة المسلمين اليوم؟ أين خشوعهم؟ والصلاة هي خلوة بينك وبين الله ترفع يديك ترمي الدنيا خلف ظهرك وأنت تقول الله أكبر فإذا بك بحضرة الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة والشيء شيء تسأل عنه فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد له سائر عمله وكثيرا ما نبكي على المسلمين والمسلمات الذين لا يصلون ولا يعرفون قبلتهم إلا أن يصلى عليهم الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى الصلاة ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا يوم العطش الأكبر يوم تد الشمس من رؤوس الناس رأيت رجلا من أمة يلهث عطشا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم المحشر وشدة العطش أنه لو شرب من أنهار الدنيا لم, يغ... لم, ي... لم يقطع ضمأه فجاء... فجاءه صيام رمضان فسقاه ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه وسطرا عن وجهه ورأيت رجلا من أمتي في الظلمات من بين يديه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة في ظلمات بعضها فوق بعض فجاءت حجته وعمرته فأخرجته من الظلمة وقذفت به في النور ورأيت رجلا من أمتي رأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقال إن هذا صوَّ كان واصِلا لرحيمه فكلموه فكلموه وصار معهم ورأيت رجلا من أمة جاثيا على ركبتيه وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ورأيت رجلا من أمتي جاءته الزبانية وما أدراكم ما الزبانية هم الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ملائكة النار يسمون الزبانية عددهم في القرآن قال تعالى عليها تسعة عشر تسعة عشر ملكا من الذين يجلدون الناس في النار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لو أن ملكا من الزبانية اطلع على أهل الدنيا لمات أهل الدنيا جميعا من قبح وجهه ونتن وجه ريحه بس ما عمل شيء مضرب بعد وبيدهم مقامع من حديد لو أن مقمعا من مقامع أهل النار وضعت على الجبال لرفضت وأصبحت غبارا رأيت رجلا من أمة جاءته الزبانية الملائكة ملائكة النار فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر نصيحته بالإشفاق للناس نصيحته للناس ولنفسه جاءه فخلصه من الزبانية ورأيت رجلا من أمتي جاءته صحيفته من شماله وأما من أوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابها يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني مالها هلك عني سلطانها فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته وناوله إياه بيمينه وقد قال سبحانه وأما من أوت كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية كلوا وشربوا هنيئا بما أستفتم في الأيام الخالية ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار النار التي أوقد عليها ألف عام حتى حمرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا ينطفئ لهبها رأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى بها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار ورأيت رجلا من أمتي, رأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم وأفعل الشفير. فجاءه وجله من الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد السعفة من النخيل فجاءه حسن ظنه بالله تعالى فسكن رعدته ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة أخرى الصراط هو الجسر المعلق على جهنم من أرض المحشر إلى باب الجنة كل إنسان كل رجل أو امرأة سيمر على هذا الصراط لا بد أن يمر قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجثيا رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط الذي أحد الصراط الذي أحد من السيف وأدق من الشعرة وحوله الملائكة بأيديها الكلاليب تتخطف الناس رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة أخرى فجاءته صلاته عليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قداش نحن مستقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صلاته عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وكان صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي كل يوم جمعة فمن كان أكثر أكثركم من علي صلاة كان أقربكم مني منزلة رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو فجاءته صلاته فأخذت بيده وجازت به الصراط إلى باب الجنة ورأيت رجلا من أمتي وهو الختام وصل إلى باب الجنة فغلقت دونه الأبواب الثمانية للجنة ثمانية أبواب غلقت دونه الأبواب الجنة الثمانية فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته أنت نفعت شهادة لا إله إلا الله بآخر شيء مفتاح الجنة لا إله إلا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال مخلصا من قلبه لا إله إلا الله فتحت له أبواب السماء ومن كان كآخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ما حدا يعتمد على لا إله إلا الله فقط لأنه قبل منها في أعمال لن يصل إلى باب الجنة ما لم يتجاوز العقبات بالأعمال الصالحة فلنجتهد إخوات إخوة الإيمان في أعمالنا الصالح ولنعمر بيوت الله ولنكثر من ذكر الله ولنستغفر الله من التقصير والإهمال فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المستغفرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوزا للمستغفرين